من كلمات الشاعر مروان جميل ألحان وأداء المنشد على قدوحة توزيع ومكساج محمود سلمي لو سرت ليلا للثقور مرابطا أو زرتها يوما من الأيام وسألتها عن حالها وحماتها يجري الجواب على خط القسامي لو زرت ليلاً بالسهور مرابطاً أو زرتها يوماً من الأيام عن حالها وحماتها يجري الجواب على خط القسامي هم أهلها حين الوغى ورجالها بدمائهم يعلوسنا الإسلامي نعم الجنود جباههم لا تنحني إلا السجود لخالق الأنعان سنقو طريق الحق لمن حفظ البلاد وصانهات والخزي في الدارين للأخزان شتان بين مرابط في أرضه ومقاوض متعثر الأقدام للأرض ترجع بالتمني والهوى أو يخرج الأعداء بالأنغام باع القضية وارتشى أموالها وقضى على الأحلام فمسلت ليلا بالسطور أما الذي حمل السلاح وروحه ومضى يدمر قلعة الحاخام فهو الخيار ودربه هو دربنا نفديه بالأرواح والأجسام فاصنعي للدين مجدا مشرق الأعوام لو سرت ليلا مرابطا أو زرتها يوما من الأيام وسألتها عن حالها وحماتها يجري الجواب على خطى القسام تم التسجيل في استوديوهات رابطة الفنانين الفلسطينيين بغزة اشراف عام سعد كريم شبكة النصوصيات ان ام دبليو 1